لآن لا لا ل ا ق ر م و س ل ل ه النابلسي م ل للعلوم ا ل د ي ي ن ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن إهدن ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م ل ف ض ي ل ا ل د ك و م ح راتب ا ل ي ه ب ل ف ض ي الدكتور م م د راتب ا ل ن ا ب 何<音楽> 何<音楽>